114. وأنه لا إله إلا أنا فاتقون 115. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 116. خلق الإنسان من نقفة فإذا هو خصيم مبين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 لَكُم مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُعَابِطُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 119. وبالنجم هم يهتدون 110. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 112. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 119. وهم مستكبرون 110. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين 112. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا الأولين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 الذين تتوفاهم الملائكة غالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها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 كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاء المبين؟ ولقَالَ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمْمَةٍ رَسُولًا أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَجَتَانِبُ الطَّاعُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ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 126. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 127. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وَمَا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 118. بالبينات والزمر وأنزلنا إليك الذكر لتبين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 117. أو يأكذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 118. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون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 الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من 111. سوء ما بشر به 112. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء 115. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 والله فضل بعضكم على بعض في الرزق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 فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ لَا يَرْضَوْنَ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 نا ندعوا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وضل عنهم.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 تَمْعَلُونَ وَلاَ تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قدم بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ولا تشتروا بأهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يا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 124. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 125. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون 126. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا.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 يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مقمئنة يأتيها رزقها رردا من كل من كل مكان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 ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 125. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد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 124. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 125. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 126. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين